وعملية واعتقادية وتنقسم باعتبار الأزمنة والأمكنة والأحوال إلى أقسام بينها الشيخ رحمة الله عليه ثم قال في الوجه الرابع في أقسام البدعة تنقسم البدعة إلى حقيقية وإضافية تنقسم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية ما هي البدعة الحقيقية وما هي البدعة الإضافية قال رحمه الله فالحقيقية ما كان الابتداع فيها من جميع وجوهها فهي بدعة محضة ليست فيها جهة تندمج فيها السنة البدعة الحقيقية هي البدعة المحضه التي لا تمت إلى السنة بأي جزئية من أجزائها وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو استدلال الأدلة الشرعية عند الأصوليين المتفق عليها الكتاب والسنة والذي وال... عليه الجمهور الإجماع والقياس وهناك ستة أدلة من الأدلة الشرعية اختلف فيها أو اختلف فيها الأصوليون بين اعتبارها وعدم اعتبارها فالشيخ رحمة الله عليه يقول البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع ثم قال أو استدلال ويعني بالاستدلال الاستدلال على مشروعيتها بأي دليل من أدلة السته المختلف فيه يعني ليس عليها دليل من كتاب أو سنة وهو المتفق عليهما أو إجماع وهو الذي عليه الجمهور أو أي دليل حتى مختلف فيه تبقى بدعة محضة اسمها البدعه الحقيقيه قال فالاستدلال دليل ليس بنص من كتاب أو سنة ولا اجماع ولا قياس ذلك أن علماء الأمة أجمعوا على أن ثم يعني هناك دليلا شرعيا غير ما ذكر هناك أدلة شرعية غير الأدلة المذكورة غير كتاب والسنة والاجماع. واختلفوا في تشخيص هذا الدليل هناك اجماع على أن في دليل آخر غير القرآن والسنة والاجماع. بس إيش هو في اختلاف ذلك؟ اختلفوا في تشخيص هذا الدليل فقال قوم هو الاستصحاب وهم الشافعية وقال, وقال قوم هو الاستحسان وهم الخنفية وقال قوم هو المصالح المرسلة وهم المالكية يبقى الاستصحاب الاستحسان المصالح المرسله وبالجملة هذا الاستدلال نوع خاص من الدليل معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل ولذا سميت بدعة حقيقية لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق فهي بعيدة عن الشرع خارجة عنه من كل وجه دي البدعة ما معنى أشدر لا بإجماع ولا باتفاق ولا حتى بالجهور ولا حتى بقلبه بعض العلماء فيش عليها اي دليل ابدا يدل على شرعيتها تبقى بدع بدعه قال وان كان المبتدع قد يتمسك فيها بما يزعره شبهه وليس فيها او ليس بشبهه يعني المبتدع ابتدع هذه البدعه وتمسك استدل عليها بشبهه بما ظنه شبه الدليل وليس بشبهه الدليل من امثله البدع الحقيقيه ما يقول لك اذكر امثله للبدعه الحقيقيه ما هي امثله البدعه الحقيقيه اولا التقرب الى الله تعالى بالرهبانيه وترك الزواج مع وجود الداعيه اليه وفقد المانع الشرعي من البدع الحقيقيه الرهبانيه وترك الزواج مع وجود الداعيه اليه وفقد المانع شاب بصحة وعافيه قادر على الزواج يملك المه ويذ الشقه وبعدين لا يتزوج لماذا لا تتزوج يقول اريد ان أتفرع للعبادة هذه رهبانيه كرهبانيه النصارى ليست في ديننا قال الله تبارك وتعالى ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله الاستثناء هنا متصل ولا منقطع الاستثناء منقطع الا ابتغاء رضوان الله هذا استثناء منقطع ما كتبناها عليهم لهم ابتدعوها الله لم يكتبها عليه ابتدعوها له ابتدعوها ابتغاء إيه؟ ابتغاء رضوان الله لكن الله لم يكتبها عليه فالرهبانية هي المبالغة في العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس يخش الدير يخش الصومعة يخش الكاف يخش المغارة ويعتزل الناس وسبب ابتداعهم إياها سبب ابتداع النصارى هذه الرهبانية أن الجبارين ظهروا على المؤمنين بعد المسيح عليه السلام فقاتلوهم حتى لم يبق منهم إلا القليل فخافوا أن يفتنوهم في دينهم فاختاروا الرهبانية في رؤوس الجبال فارين بدينهم منقطعين للعبادة والاستثناء في الآية هو إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع أي ما فرضناها نحن عليهم راسا ولكنهم استحدثوها ابتغاء رضوان الله فذمهم الله حينئذ بقوله فما رعوها حق رعايته يعني الرهبانية أصلا ربنا ما فرضاش عليها هم اللي لألزموا أنفسهم ايه انفسهم به والوفاء بالإيه؟ بالعهد وإيه؟ واجب إذا أنت ألزمت نفسك بعبادة لم يفرضها الله عليك يبقى يجب عليك الوفاء يوفون بالنذر فإذا ألزمت نفسك بعبادة لم يفرضها الله عليك صار لزاما عليك أن تفي أوف بعهد الله إذا عاهدتم لكن القوم عاهدوا الله على ذلك ثم لم يفوا بما عاهد الله عليه فالله تعالى ذمهم على أنهم لم يفوا بما عاهد الله عليه من حيث أن النذر عهد مع الله لا يحل نكثه لا سيما إذا قصد به رضاه تعالى فما رعاها كلهم بل بعضهم فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم يعني بعضهم التزموا بعضهم أخل فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم لإيمانهم ايمانا صحيحا برسول الله صلى الله وسلم عليه بعد رعاية رهبانيتهم لا, لا لمجرد رعايتها فإنها بعد البعثة الرهبانية بعد بعثة لغ محض وكفر بحت والآية لا تتعلق بهذه الأمة امه محمد عليه الصلاة والسلام إلا رهبانية في الإسلام فهي منسوخة في شريعتنا بمثل قول النبي صلوات الله وسلام عليه من رغب عن سنتي فليس مني قاله للشباب الذين أتوا بيوته فتساءلوا عن عبادته فلما أخبروا بها كانهم تقالوها أي عدوها قليلة فالتمسوا العذر عن رسول الله قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله ما تقدم من ذنب وما تأخر إيبا ليس بحاجة في ظنهم الاجتهاد في العبادة لكن هم لم يغفر الله لهم ما تقدم تاخر إيبا في ظنهم محتاجين الاجتهاد في العبادة فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أرقد وقال الثاني وأنا أصوم الدهر لا أفطر وقال الثالث وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن أمثلة البدع الحقيقية الرهباني لا يدل عليها ولا شبه الدليل حدث ومن, الأ... ومن أمثلة البدع الحقيقية نحال الهندي المنى المنتشر في الهند والفرق الضال المنتشرة في الهند، ومنها تعذيبهم أنفسهم بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر منها الجلود، كالإحراق بالنار على جهة الاستعجال الموت لنيل الدرجات العلى في زعمهم والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج من هذه الدار العاجلة. ومن ذلك أيضا ما يفعله الشيعة من العجم يوم عاشوراء من خدش الرؤوس والوجوه واللطم والنواع لكون الحسين رضي الله عنه قتل في هذا اليوم يفعلون تلك المآثم زاعمين أن تقربهم من الله تعالى ومن عاش منكم في العراق خرج الله كرب أهلها يعرف كيف كان الشيعة يفعلون في هذا اليوم يا معاشراء حين يقضون جنازير ويضربون بها رؤوسه وموجوهه وصدوره أو... ايش قال حزنا على قتل الحسين رضي الله عنه حسين ومن امثلة البدع الحقيقية تحكيم العقل ورفض النصوص في دين الله من امثلة البدع الحقيقية تقديم العقل على النقل أن يأتي الإنسان الدليل من كتاب وسنة فيرفضه لأن عقله لا يقبله أو أن عقله يعارض هذا الدليل تحكيم العقل ورفض النصوص والله تعالى يقول فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله الرسول نصوص من قرآن وسنه ويقول إن الحكم إلا لله ومن ذلك أن الخمر لما حرمت ونزل من القرآن في شأن من مات قبل التحريم وهم يشربونها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحموا حسنين هذه الآية نزلت بعد آية تحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميس ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فلما نزل التحريم قالوا فما بال إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم طب احنا الآن الخمر حرام طب اخواننا ماتوا وهم يشربوا الخمر اكموا عند ربنا قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجناح فيما طعموا اذا ما اتقوا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر لو ادركوا تحريمها لتركوها لو ادركوا نزول هذه الآية لتركوها كما تركتموها اذا هم ماتوا قبل ان تحرم فلا جناح ايه فلا جناح عليهم ادي معنى الآية لكن جماعة قدموا العقل على النص قدموا العقل على النص فقالوا في الايه ايه الانسان لما يشرب الخمر ما دام مؤمن تقي صالح محسن لا حرج عليه فتاولوا الايه فاعملوا عقولهم فيها ها واستباحوا شرب الخمر تاولوها على ان الخمر حلال وانها داخلة تحت قولي فيما طعموا فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله بنص الكتاب وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به وهذا هو الابتداع بعينه والصواب أن الآية نزلت جوابا عن شبهة وقعت لبعض الصحابة بيانها أن الله تعالى حرم الخمر والميسر في الآية الأولى من هذه الآيات وبين في الآية الثانية علة التحريم وهي عله لازمة لهما فإذا لم تكن مضطردة في العداوة والبغضاء فهي مضطردة في الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وحسبك ما ينقص من دين من صد عنهما وما إلى ذلك من ظلمة القلب وخبث النفس وفساد الأخلاق أن الله عز وجل قد عرض بتحريم الخمر قبل نزول آيات المائدة بما بينه في سورة البقرة والنساء والنبيب تكفي الإشارة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما الناس وإثمهما اكبر من نفعهما قالوا ما حرمت يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى لما تقولون قالوا ما حرمت فنزل تحريم في آية المائدة فها كان من لم يفقه لذلك مقصرا في اجتهاده وربما كان ذلك لايثار الهوى والشهوة هذا هو وجه الشبهة وخلاصة الجواب عنها أن من صح إيمانه وصلح عمله وعمل في كل وقت بالنصوص المنزلة واستقام على ذلك حتى ارتقى إلى مقام الإحسان فلا يحول دون تزقية ذلك نفسه وإنارة قلبه ما كان قد أكل أو شرب مما لم يكن محرما عليه بحسب اعتقاده وإن كان في ذلك من الإثم والضرر ما حرم لأجله وبعض الفلاسفة الإسلاميين تأول لها غير هذا وانه انما يشربها للنفعل للشهوة وعاهد الله على ذلك فكان عندهم من الأدوية او غذاء صالح لحفظ الصحة ويحكى هذا على ابن سينا وهذا ايضا ضلال مبين فالشاهد ان من امثلة البدعة الحقيقية رفض النصوص وتحكيم الايه وتحكم يمسك النص ويفهموا بايه بمزاجه وكيفوا على مزاجه يقول لك ربنا قال ليس على الذين وعملوا على الجناح وفي مطعمه إذا ما اتقوا يبان أنا أشرب الخبر وإيه واتقي ومن أمثلتها أن الكفار إنما قالوا إنما البيع مثل الربا هو الربا حرام ليه البيع مثل الربا فالربا في مكسب والبيع في مكسب يبقى الربا مش حرام فإنهم لما استحلوه احتجوا بقياس فاسد فقالوا إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في خمسة عشر إلى شهري فهو كما لو باع بخمسة عشر إلى شهري فرد الله عليهم وأكذبهم فقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا لهم هو إيه إنما البيع مثل إيه الربا وانتهى كلامه فجيب جواب من الله وأحل الله البيع وحرم الربا أي ليس البيع مثل الربا فقولكم إنما البيع مثل الربا هذه بدعة محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد والحاصل انهم قاسوا الربا على البيع لأن كل منهما يبضل الرب لما تد الواحد عشر تقلد احداشر كسب ولما تشتريب حاجة بعشر واتبحها بأحداشر كسب فقالوا دي زيدي فالحاصل أنهم قاسوا الربا على البيع لأن كل منهما يفضل الرب فقالوا حيث حل بيع ما قيمته عشرة حالا بخمسة عشر مؤجلة حل بيع عشرة بخمسة عشر مثلا إلى أجل وهو قياس فاسد اولا لأنه معارض للنص ولوجود الفارق بينهما فإن من باع ثوبا يساوي عشرة في الحال بخمسة عشر إلى سنة مثلا قد جعل الثوب كله مقابلا للخمسة عشر بخلاف ما إذا أعطى عشر من الدراهم مثلا بخمسة عشر لأجل فقد أخذ الزائد بلا مقابل ولا يمكن جعل الإمهال عوضا لأنه ليس بمال وهذا عين الرباء لأنه فضل, لأنه فضل مال لا يقابل عوض في معاوضة مال بمال يبا لا يجوز جعل الإمهال عوضا وهذه الجملة من الأدلة التي تقوي عندنا منع البيع بالتقسيط بزيادة. منع البيع بالتقسيط بزيادة. قال هذه ثلاجة بألف نقدا وبألف وميتين بالتقسيط. يبقى هو زاد الميتين مقابل الـ مقابل إمهال. والشيخ يقول إيه؟ لا يمكن جعل الإمهال عوضا لأنه ليس بـ ليس بمال. ليس بمال. أي وأنت لما تشتري الجلبيع الثلاجة إيه؟ بألف يبقى انت دفعت الالف مقابل التلاجة يبا التلاجة عوض عن الالف لكن لما يقول لك هتدفع بالتقسيط بقت الف ومئتين يبا المئتين اللي زادها مش مقابل سلعة ده مقابل التأجيل والتأخير والامهال ولا يمكن جعل الامهال عوضاء فالراجح عندنا انه لا يجوز البيع بالتقسيط مع الزياده ومن امثلة البدعة الحقيقية الطواف بغير البيت العتيق كالطواف بالأضرحة والمقامات والمقصورات لمن سموهم أولياء لمن سموهم أولياء ونحن ليس لنا شأن في من مات ودفن الأموات من أصحاب المقامات والأضرحة أخضوا إلى ربهم حسابهم على ربهم إن كانوا صالحين فالله يقوم من عمله صالحا في النفع نفسه وإن كانوا غير ذلك فحسابهم عند ربهم لكننا نقول ان الافعال التي تحدث عند هذه المقامات والاضرعاء افعال شركيه تخالف دين الإسلام والتوحيد الذي من الله علينا به ان يدخل واحد الجامع ويجري على المقصوره وداخل طيب داخل, داخل من الباب هذا وخرج من الباب الثاني ولف بسبع اشواط وجعل المقصوره على الشمال كما تجعل الكعبه على الشمال هذه بدعه حقيقيه ما أذن الله لنا في الطواف بشيء في الدنيا إلا بالبيت العتيق قال وليطوفوا بالبيت العتيق فمن طاف بمقام او ضريح او مقصوره ايا كان صاحبه فقد ابتدع بدعه حقيقيه هي ضلاله وفي النار ومنها الوقوف على غير عرفه بدل العرفه واحد يجي عرفات وبعدين يقول الدنيا زحمة في عرفة انا اقف على زبل اخر ابتدع بدع حقيقية ومنها وضع الهياكل على القبور اللي يجي على القبر نحط خشبة ونكس الخشبة بالستارة الخضراء ايوه هذه من البدع وتعليق الشموع والمصابيح حول الاضرحة ها نجد الشمع للمقام ونجد اللمبة للمقام ونندروا الجاز للمقام يما كانوا يدخلوا بالجاز ودلوقت ندخلوا ها والنوروا الضريح كل هذا من البدع لانها من المخترعات التي لم يقم عليها دليل لا باعتبار جملتها ولا باعتبار تفصيلها فهي بدع حقيقية لا يصح التقرب بها إلى الله تعالى ومن تقرب بها فقد تقرب إلى الله بما لم يشرع إلاه البدع الاضافيه بدعه اضافيه بالبدع الحقيقي ما هي البدعه الحقيقيه البدعه المحضه التي لا يدل عليها اي دليل ولا حتى تقوم عليها شبه الدليل حتى بدعه محضه ابتدعت على غير مثال سابق اما البدعه الاضافيه فهي التي لها شائبتان احداهما لها من الادله متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعه والاخرى ليس لا متعلق الا مثل ما للبدعه الحقيقيه فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لاحد الطرفين وضع له هذه التسمية البدعه الايه الاضافيه اي انها بالنسبه الى احدى الجهتين سنه لانها مستنده الى دليل وبالنسبه الى الجهه الاخرى بدعه لأنه مستند إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستند إلى شيء أصلا زي ما قلنا كده صلاة الرغائب أو صلاة عشر ركعات ليل السبع وعشرين رجب بطريقة معينة أو الاجتماع على الذكر برفع الصوت وعدد معين فالصلاة دي في الأصل إيه؟ عبادة الصلاة في أصلة عبادة لكن الكيفية ملاش ايه ملاش دليل فجعلوا الاحداث الكيفية في العباده سموها بدعه ايه بدعه اضافيه لان الصلاف اصلا مشروعة لكن هو اضاف بدعة الى ما هو مشروع وهي ايه الكيفية المعينة التي اخترعها لها والفرق بين الحقيقية والاضافيه الفرق بينهما من جهة المعنى ان الدليل عليها من جهة الاصل قائم ومن جاءت الكيفيات او الأحوال او التفاصيل لم يقم عليها معنا أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة الغالب ان البدعة بتكون فين؟ في العبادة مش في العادة في العبادة مش في العادة والعبادة محكاة دايما إلى إيه؟ إلى دليل فإنت لما تيجي بعد الأذان تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة على النبي إيه؟ عبادة الصلاه على النبي ايه عباده لكن اتيانك بهذه العباده في هذا الوقت عقب الاذان دي, دي بدعه تسميها بدعه ايه بدعه اضافيه بدعه اضافيه ليه لان الصلاه على النبي اصلا عباده ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالصلاه هي عباده يحبها الله تبارك وتعالى لكن احداثك هذه العباده في هذا الوقت هو ده ايه هو ده البدعه وهذا النوع وهو البدعة الإضافية مثار خلاف الخلاف بين المتكلمين مثار الخلاف بين المتكلمين في البدع والسنن وله أمثلة كثيرة منها صلاة الرغائب وبعد سطرين ثلاثة وصلاة الليلة النصف من شعبان وفقد يحتج كما سبق معنا في الماضي يقول لك الرسول قال إيه الصلاة خير الموضوع الصلاة ايه خير الموضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل فاحنا بنكفر هذه صلاة نقول الصلاة مشروعه بس الطريقة بتاعتك والكيف بتاعك والكم بتاعك هو ده الايه هو ده المشروع ومنها بعد رقم عندك اتنين كده في الشمال التلحين في الاذان وهو التطريب اي تغني ايه اللي يقود يمط كده في الايه في الاذان ويلحن فيه كده في على الصلاة ويخليه يقول أهدي إيه قلت مرة كده هذا بدعة هذا بدعة الأذان في أصل مشروع لكن هذه الكيفية إيه هذه الكيفية بدعة فالأذان في ذات مشروع وباعتبار ما عرض له من إخراجك كلماته عن أوضاعها العربية وكيفياتها الشرعية محافظة على توقيع الألحان بدعة قبيحة ومنها قراءة الصمدية مئة ألف مرة ويسمونها العتاقة الكبرى ايه ما يموت الميت يعملوا عتاقة يعملوا عتاقة ايه العتاقة يقرؤوا الواحد ألف مرة دي خلاص عتق من النار خلاص قلوه الصمدية يبقى خلاص الدول الشهادة بالعتق من النار او الجلالة سبعين ألف مرة وتسمى العتاقة الصغرى فقراءت القرآن في ذاتها كسماعه عبادة قراءت القرآن عبادة وسماع القرآن ايه عبادة يتقرب به الله تعالى وكذلك الجلال للأرض الجلال الله الله الله كذلك ذكر الجلالة ولا كلام في هذا إنما الكلام في قراءته للميت أو الحي ليكون ذلك عتقا لرقبته من النار يمكن واحد قبل يموت يعمل نفسه ايه صمدية هو عشان يضمن قبل يموت إن عتق من النار فالقرآن قراءة عباد والاستماع لعباد لكن هذه الطريقة ايه بدعة تسمى بدعة ايه إضافية. ولم يصح أن الرسول عليه صلى الله فعل ذلك لأحد من أصحابه ولم يثبت أيضا أن الصحابة فعلوا ذلك لأنفسهم ومعنوم أن من ليس بمعصوم في حالة إلى وفران الذنوب وتكثير السيئات ومن أمثلتها التأذين للعيدين أو الكسوف يأذن لصات العيد أو يأذن لصات الكسوف والسنة أن تقام الصلاة في العيدين بلا أذان ولا إقامة. يعني نسلق فنصلي وخلاص. وفي الكتب يقال الصلاة إيه؟ الصلاة جامع. ومن الاستغفار عقب الصلاة على هيئة الاجتماع ورفع الصوت. بعد ما خلاص خلا كذا إذا ما كان زي الأيام زمان. سيد بيقولي أن السلام عليكم الكل يقول إيه؟ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيومات إليه. وبعد الواحد يقبل هيئة الكرسي يقول سبحان الله يقول سبحان الله وكذا. أيام زمان دي. هذه مدعى. في حين الاستغفار في ذات ايه صنة وباعتبار هيئته من رفع الصوت والاجتماع عليه في المسجد ايه بدعم ومنها الاذان يوم الجمعة داخل المسجد فالاذان في ذات مشروع وبالنظر الى مكانه مبتدع السنة يوم الجمعة الاذان يكون خارج المسجد ومنها تخصيص يوم لم يقصه الشارع بصوت او ليلة لم يقصه الشارع بقيام يعني نقوله كده يا جماعة احنا حنصوم بكرة, بكرة ندعو دعوة عامة كده حنصموا بكرة سوا وبعد ما نفطر سوا نقوموا نصلوا قيام للسوا فالصيام في ذات مشروع وقيام الليل في ذات مشروع لكن الكافية ايه والدعوة لها بدعة ومنها رفع الصوت بالذكر او القرآن امام الجنازة فالذكر باعتبار, باعتبار ذات مشروع وقراءة القرآن باعتبار ذاته مشروع وباعتبار ما عرض له من رفع الصوت غير مشروع وكذا وضعه في ذلك الموضع غير مشروع فهو مبتدع من جاتين من جات موضعه ومن جات كيفيته ومنها ختم الصلاة المعروف على الوجه المعروف فإنه من جات كوني قرآنا وذكرا ودعاءا المشروع ومن جات ما عرض له من رفع الصوت وفي في المسجد غير مشروع ومنها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان مع رفع الصوت بهما وجعلهما بمنزلة الفاظ الأذان فالصلاة والسلام مشروعان باعتبار ذاتهما ولكنهم بدعا باعتبار ما عرض لهما من الجهر وجعلهما منزلة الفاظ الأذان إلى غير ذلك من كل عمل له الشائبتان بحيث يكون مشروعا باعتبار وغير مشروع باعتبار الأخ وبهذا تعلم أن من ينكر البدعة المذكورة إنما ينكرها بأي اعتبار ينكرها باعتبار الثاني فالاعتراض عليه من شو عدم الدراية بحقيقة البدعة وبما يقصده المنكر لها وعلى المرشد أن يكون حكيما في هذه البدعة الإضافية فينبه الناس إليها برفق ولين، ولا يكون مثار فتنه دي في الدعوة معرفة نعم منكرين دي في الأم معرفة نعم منكر وعلى المرشد الذي ينهى عن البدع أن يكون حكيما في نهيه فينبه الناس إلى البدع برفق ولين، ولا يكون مثار مفارفتنا يعني في بدعه قائمة وأنت تعلم يقينا أنك الآن لو صدعت ببدعيتها ونهيت الناس عنها أقمتهم عليك وأثرت ثائرتهم عليك وانقلبوا ضدك يبقى من الحكمة أنك أنت تتأنع إيه؟ تتأنى شوية شوي بالنهي عن هذه البدعة هذا وإن صاحب البدعة الإضافية يتقرب إلى الله تعالى بشيء مشروع وغير إيه؟ مشروع كما, كما علمت من الأمثلة السابق والتقرب يجب أن يكون بمحض المشروع إذ لا يقرب العبد إلى الله تعالى إلا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع لا يقرب العبد من الله تعالى الا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي ايه الذي شرع فكما يجب ان يكون العمل مشروعا باعتبار ذاته يجب ان يكون مشروعا باعتبار ايه كيفية كما يجب ان يكون العمل مشروعا باعتبار ذاته يجب ان يكون مشروعا باعتبار ايه كيفية كما قال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فو فهو رد ولذلك نردد دائما أن شروط قبول العبادة الاخلاص والمتابعة شروط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة يكون العامل ابتغى بعبادته هذه وجه الله لم يرد رياء ولا سمعة وأن يكون موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل من حيث الكم والكيف والوقت إذا كان نبيه وقت وقتا فلا تخالف في الكم ولا في الكيف ولا في الايه ولا في الوقت فالمبتدع بدعة اضافيه قد خلط عملا صالحا واخر ايه واخر سيئا وهو يرى ان الكل صالح هو في نفسه يرى ان الكل ايه صالح فلا يدخل في عداد من ترجى توبته لانه لا يرى لنفسه ذنبا حتى يتب منه الايه اللي واخرنا اعترفوا بايه بهم خلط عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ايه ان يتوب عليه دي في من عمل عملا صالحا وخلط بسيء من الذنوب وهو معترف بايه ومعترف بذنبه فعسى الله ان يتوب عليه اما المبتدع خلط عملا مشروعا بعمل غير ايه مشروع وظن ان غير المشروع ايه مشروع فهو لم يعترف بذنبه ولم يفر ولم يعترف بتطريطه فهو غير داخل في الوع عسى الله أن يتوب عليه عسى الله أن يتوب عليه لأنه لا يرى نفسه ذنبا حتى يدوه منه بل يرى أن كل ما يعمل حسن لذلك قال العلماء البدعه أحب إلى الشيطان من المعصية البدعه أحب إلى الشيطان من المعصية لأن العاصي يعرف انه عاص ويقر بذنبه ويحدث نفسه بالتوبه وان تاخر فيها أما المبتدع يرى انه يتقرب الى الله ويتعبد إلى الله بهذا العمل ويرى أن عمله عباده فهو لا يعترف بذنبه ولا يقر بخطئه ولا يحدث نفسه بالتوبه فلذلك الشيطان احرص ما يكون على أن يوقع المسلم في البدعه واحرص على ايقاعه في البدعه منه على ايقاعه في المعصية اللي لو ضحك عليه خلاه عصا النهارده الرجل بكرة يتوه لكن لو اقع في البدعة هو ضمن انه مش ايه مش ولا توبة لمن لم يعرف نفسه ذنبه ولهذا قال ائمه المسلمين كسفيان الثوري ان البدعة احب الى ابليس من المعصية لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم ان البدعة لا يتاب منها ان المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرأاه حسن فهو لا يتوب ما دام يرى حسنا لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو أنه ترك حسنا مامورا به ليتوب يفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب وفي الحديث من رواية ابن أبي عاصم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك ثبت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لانهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع هذا حديث بحاجة إلى تحقيق هل هو صحيح ثابت؟ أم ضعيف مردود ولكن التوبة ممكنة ولكن التوبة ممكنة وواقعة بأن يهديه الله حتى له الحق بأن يهديه الله حتى له الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلال فقد يعرض الدليل على المخالف فيرجع لاقتناعه به كما رجع من الحرورية الخارجين على الإمام علي رضي الله عنه وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أو الله علم ما لم يعلم. عود نفسك اللي تتعلم وتعمل به، اللي تتعلم وتعمل به، كل ما تتعلم وتعمل يزيدك الله علمه. لكن علم ولا عمل، وعلم ولا عمل يرحل العلم. كما قال علي رضي الله إن العلم يهتب بالعمل اعمل اعمل اعمل فإن أجابوا إلا ارتحل فإن أجابوا إلا ارتحل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لا رفعناه بها ولكنه اخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثلوا كمثل الكلب والعياذ بالله قال الله تعالى والذين اهتدوا زادم هدى واتم تقوى وقال تعالى: ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما أي, اي من اتباع الرسول وطاعته فيما جاء به لكان ذلك خيرا لهم في العاجل والاجل واشد تقويه ورسوخا لايمانهم واخلاقهم لان الاعمال هي التي تنمي شجره الايمان وتطبع الاخلاق في نفس العامل وماذا يكون لهم بعد التثبيت فقيل وإذا لو ثبتوا لآتيناهم من لدنا أجل عظيمة ولهديناهم صراط مستقيمة هو طريق العمل الصالح على الوجه الصحيح أي وفقناهم لزيادة الخيرات قال تعالى يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به أي آمنوا بالرسل المتقدمة اتقوا الله فيما تأتون وفيما تذلون وصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم يعطيكم الله نصيبين من إحسان لإيمانكم بالرسول ومن قبل من الرسل ويجعل لكم نورا تمشون به في طريق الخير ويوم القيامة ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويغفر لكم ما أسلفتم من الكفر والمعاصي فهذا وتقسيم البدعة من حيث كونها بدعة إضافية وبدعة حقيقية والله تعالى أعلم